لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعُلَا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ فَاقِبٌ فاستفتهم أهو أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَّمَّا بُعُثْنَا أو أَوَانَ بُعْثٍ لَّوْلُون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 تَكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجحيم.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 قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاهِينَ فَحَقِّمْ قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّ لَدَيْنَا إِلَهَاتٍ قَوْمٌ فَأَوَيْنَاكُمْ إِنَّ كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إَِّا اللهَّهُ يَسْتَكبرِرونَ وَيَقولُ نَأَع لَتَارِكُ أَهَتِ نَِ شَاعر مجُون ببلَجَ أَبِحَكِ وَصََّ قمُ إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاء للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنّ كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآت في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين افَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةً تَنَالُونَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَفَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ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 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حبيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف واباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر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 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذجيتهم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَإِذْ كُنَّا لَهَتًَنَ دُونَ اللَّهِ فَمَا ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى لَهَتِهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ لِأَسْفَلِ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام هليم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 سَتَجِدُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَبَشَّرنَّهُ بِإِسحاقََ بِ أَم بِنَ الصَّالِغينَ وَبالَاَتنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِحاقُ وَمِذُجَةِهِ مَا مُحسِنُم وَظَالِِمُ لِنَفْسِهِ مُبِين وَلَقَدْ مَلَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا أُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُ الْمَثَابَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ بِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا خَرِيبًا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتق به الحوت فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف نو يزيدون فآملوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَاتُوا بِكِتَابِكُمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ نَعُدْنَا بِكَرَمٍ مِّنَ اللَّوَلِين لَّكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَ قَدِ سَبَقَدْ كَلِمَةُ نَ لِعبادِنَ المُرْسَلينَ إِهُم لَهُم المَصُونَ وَإَِّجُ دَنَا لَهُم الغادِبُون فَتَوَلَّ عَنْهُم حتىَاحين وَأَبِصِِدهُم فَسَوفَ يبصرون أَفَبِيَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الصَّبَاحُ الْمُنْثَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَدَ فَسَوْفَ